بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت من ربها وحقت وإذا الأرض مدت وأنقذ ما فيها وتخلت وأذنت من ربها وحقت يا فالإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأمره يُعْطَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُومَ بَلَى ربك نبيه بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تُمك بن طبقة عن طبقة فما لهم ما يؤمن وإذا قرئ